اعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يترأل في ذلك قسم الليل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرب ذات الذي لم يخلص لا قوم إلا في البلاد، وفهموا الذي نجا بصحرة في الوادي، وفي الرع نزل أوطاد الذي. لطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساء فصف عليهم ربك سوط على من إن ربك فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا ذَبَّتَ وَأَمَّا إِذَا بَرَّكْنَا وَفَجَّرْنَا عَلَيْهِ غَدَقًا فَأَنْبَتَ ولا تحافظون على صواب المسكين وتأكلون التراث أكل اللم وتحبون المال حبا جم كلا إذا تسكت الأرض تسكتك وجاء و ف بدي تدازن تنال بعزي يا سلك كرل انسان وانتا لو وذرا اخو نادني قمت اي يوم الله يعذب عذابه ولا يوثق عاقبه يا أن النفس المطبئ إن ترجعيه ربك راضية مرضية فنقل في عبادي ونقري جنة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس ومحابة والقمر إذا والنبار إذا جلّا والليل إذا يغشاها والثمان بسم الله یرا من قمر إذا تناد و شمشی Amah kudurah قَدْ أَفْلَعَ مَنْ زَلْكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ زَلَّاهَا كذبت ثمود بطوائد بوافاء الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضعان to What? What, uh, ألم يجدك يتيبًا ألم يجدك يتيبًا فأمّ اليد ما فلّت وَأَمَّا مِنَ النَّوْمِ بِكَفَافٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ Maliki, let's hear Thank <laughs> you. قل برب من ملك, من ملك من سر الوسوات الخنات الذي يوزوت في صدور من الجنة قل أرغب برب الناس قل أرغب برب الناس الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن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 <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم <تصفيق> من <ما هي> يوم <تصفيق> الدين إياك نعبد وإياك نستغيل المستقيم سراث وَالَّذِينَ أَنْفَرْ أَمْ سُلَى لِلَّهِ رَبِّ العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم للمنتقين صدق الله العظيم الفاتحة ذاتا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الغرام الحمد لله الذي ألانا لهذا وما كنا لنهتديه لولا أن هدانا الله وكذا اخوة الإيمان والإسلام سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإزاعي فضيلة القار... الشيخ طاه النعماني القريب التحدي في وتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله الممكن في مدينة القاهرة نصلنا لكم الأحدث الإزاعات الصوتية والأنور القاربية مخازن فراشة الكبرى قصر الضيافة المتنقل في جميع الحياة الجمهورية والخدمة في الدكوية الممتازة ادارة الوشوان محمد العكوري المقيم بشبرى منه من اخوة من والاسلام ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, وبركاته.